كلا ان الانسان ليطغى ارااه استغنى ان الى ربك الرجعا ترى ايت الذي ينهى عابدا اذا صلى ترى ايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى رَتَ إِن كَذَّبَ وَتَوََّ أَلَمْ يعَلَم بِأَنَّ اللهَّه يَرَ كَلَّا لَ إِلَّ مِتَه لََسفَع بِ النَّاصَه ناصَةٍ كَذِبَةِ خطِيَ فَلَْدع سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتربا